في اليوم التاسع من ذي الحجة يتوجه الحاج إلى عرفات فمتى يتوجه وما الذي يفعله الحاج قبل التوجه إلى عرفات وما المقصود أصلا بالوقوف بعرف وما حكم هذا الوقوف وما وقته يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع مع التكبير والتهليل والتلبية كما رواه البخاري وغيره ويستحب النزول بنمره كما يستحب الاغتسال بها من أجل الوقوف بعرفه والا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال وذلك كله إذا لم تكن هناك تعليمات وظروف تتحكم في الحركة والمرور وكلها سنن لا يضر تركها والوقوف بعرفة يقصد به الوجود في هذا المكان على أي صفة يكون الوجود بالمشي أو الجلوس أو النوم أو الركوب سواء كان الواقف طاهرا أم غير طاهر وهذا الوقوف هو الركن الأكبر للحج حتى جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن الحج عرفه لا يوجد بريل له ولا يجبر بلم ولا بغيره ومن فاته فاته الحج ويتحلل بعمل عمره وقت الوقوف يبدأ من زوال يوم التاسع عند الجمهور وعند أحمد يبدأ من فجر يوم التاسع وينتهي وقت عرفة عند الجميع بطلوع فجر اليوم العاشر فقد صح في حديث أحمد وأصحاب السنن من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك وليلة جمع هي ليلة المبيت بمزدرفة وهي ليلة النحر ويكفي وقوف أي جزء من الزمن في هذا الوقت ليلا أو نهارا في عرفه إلا أنه إن وقف نهارا وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد غروب الشمس عند جمهور الفقهاء فلا يفيض من عرفة قبل الغروب أما الشافعي فيجيز ذلك ويجعل إدراك جزء من النهار ومن الليل سنة فقط أما إن وقف الإنسان بعد الغروب فلا يجب عليه شيء من ذلك والله أعلم